هنا شيطان الراجي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واسك التسليم على اشرف الخلق اجمعين محمد وانه الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم الى قيام يوم الدين كان كلامنا في شرح دعاية بحمزة ووصل الكلام إلى شرح الفقرة الثالثة من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك وقد بينا المعنى الإجمالي لهذه الفقرة ثم تكلمنا في معنى الخير وقلنا إن المعاجم اللغوية لم تتصد لبيان مفهوم الخير بنحو يعتمد عليها كما إن الآيات والروايات التي تعرضنا لها ليس فيها تفسير لمفهوم الخير وإنما هي استعمال للفظ الخير في بعض مصاديقه ثم نقلنا تفسيرين لمفهوم الخير التفسير الأول للراغب الإصفهاني وعلقنا عليه والتفسير الثاني للسيد الطباطبائي صاحب الميزان رحمه الله وهذا التفسير هو أفضل ما وقفنا عليه في تفسير مفهوم الخير في كتب المسلمين فشكر الله سعياه وأجزل أجره ونوجز ما أفاده رحمه الله في تحليله لمفهوم الخير في النقاط التالية النقطة الأولى مفهوم الخير هو المطلوب لنفسه المفضل على غيره المنتخب والمختار وقال في موضع آخر من تفسيره الخير هو الذي يجب أن يختاره الإنسان إذا تردد الأمر بينه وبين غيره النقطة الثانية في مورد الخير ويظهر من تعريفه الأخير أن مورد الخير هو التردد وأما إذا لم يوجد تردد فلا معنى للخير النقطة الثالثة أصل مفهوم الخير من أين جاء وقد أفاد رحمه الله أن أصل مفهوم الخير هو الانتخاب ويتقوم معنى الخير بوجود نسبة ومقايسة بينما يوصف بأنه خير وبين غيره النقطة الرابعة الخير يوافق معنى أفعل التفضيل من جهة ويخالفها من جهة أخرى أما الجهة التي يوافق فيها أفعل التفضيل فهي أن المعنيين يدلان على المقايسة والمقارنة بين شيئين فهذا موجود في أفعل التفضيل وموجود في معنى كلمة خير ويخالفه في دلالة أفعل التفضيل على مشاركة الأفضل وغير الأفضل في الصفة التي يمتاز بها الأفضل فلو قلت زيد أكرم من عمر فإن هذه الجملة تدل على أن زيدا وعمرا كريمان إلا أن زيدا أكثر كرما من عمر فصيغة أفعل التفضيل تدل على المشاركة فيما فيه الامتياز وأما كلمة خير فإنها لا تدل على المشاركة وذكر لذلك دليلين الدليل الأول أنه يقال في أفعل التفضيل فعلا وفعليات ولا يقال في كلمة خير خيرا وخيريا فيدل هذا على أن معناهما مختلف الدليل الثاني أن استعمال كلمة خير في المورد الذي لا يشترك الطرفان في الفضل صحيح من غير شائبة أي عناية ومن غير وجود أي قرينة كقوله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة فإن عند الله خير واللهو والتجارة ليس فيهما أي فضلا ومع ذلك صح استعمال كلمة خير هنا ولو قال قائل إن نصيغة أفعل التفضيل تستعمل أيضا فيما إذا كان أحد الطرفين موصوفا بالوصف دون الطرف الآخر وذلك أي والمصحح لهذا الاستعمال هو السلب أفعل التفضيل عن دلالتها على المشاكلة والمشاركة في الصفة التي فيها التمايز فلنقل إن كلمة خير مستعملة هنا كما تستعمل كلمة أفعل التفضيل فيما إذا كان الفضل في أحد الطرفين دون الآخر قال رحمه الله إن هذا المصحح لا يجري في كلمة خير لأن كلمة خير دالة على المقايسة وعلى التفضيل بمادتها وليست دالة بهيئتها فإذا سلخت دلالتها عن التفضيل فقد سلخت الكلمة عن كل معناها فتبقى الكلمة بلا معنى هذا ملخص ما أفاده رحمه الله فيما يرتبط بتحديد مفهوم الخير ثم أفاد أمورا أخرى نقلناها بالأمس ولكننا لا نوجزها اليوم باعتبار أننا نريد التعليق على هذا المقدار فقط هذا نفس ما يريده رحمه الله من أن أفعل التفضيل في هذا اللام المادة وهي الفاء والعين واللام في أفعل ومعنوها الكاف والراء والميم في أكرم المادة كارامة هذه مادة الفعل وتوجد فيها هيئة وهي صيغة أفعل أما كلمة خير فهي موضوعة بمادتها وهيئتها لمعنى واحد ليس فيها وضعان حتى تقول احذف أو ألغي دلالة أحد الدالين وتبقى دلالة الدال الثاني فإلى هذا يؤيد السيد وليس نقضا عليه هذا موجز ما يعني هذا بعض ما أفاده رحمه الله مما نريد التعليق عليه اليوم ولنا على هذا ملاحظات الملاحظة الأولى أنه جعل معنى كلمة خير معنا واحدا وهو المطلوب والمفضل المنتخب الذي يجب أن يختار وفيه أن للخير معنيين كما تقدم منا المعنى الأول معنا فيه وصف للشيء في نفسه ومع قطع النظر عما سواه ومن ذلك أي من استعمال كلمة خير في هذا المعنى الذي هو وصف للشيء مع قطع النظر عما سواه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مع قطع النظر عن غيره الفعل نفسه الذي يفعله الإنسان قد يكون خيرا وقد يكون شرا إذا لاحظناه بنفسه مع قطع النظر عما سواه ومن يعمل مثقال ذرة شرا, شرا يرى ومن ذلك قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة فإن الله سبحانه يبتلي بالنعم ويبتلي بالمصائب والنعم في نفسها خيرا مع قطع النظر عن ما سواها الصحة مع قطع النظر عن المرض خير المال مع قطع النظر عن الفقر خير ومن ذلك قوله تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فإن الله سبحانه بيده جميع النعم مع قطع النظر عن المفاضلة بين النعم ولو كانت كلمة خير تدل على الأفضل لم يكن قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره مرغبا ولا مرهبا لم لأن الإنسان يقول إن العمل الذي سأراه في القيامة هو العمل الأفضل وأما غيره من الأعمال فلن أرى فلماذا أعمل على الأقل عمل رسول الله صلى الله عليه وآله خير من عملي فلأي شيء أعمل إذا كان الخير هو الأفضل فعملي لن يكون الأفضل فما الذي يدعوني إلى العمل رؤية العمل لا تدعو إلى العمل لأنك لن ترى إلا العمل الأفضل وإذا كان الأفضل بالقياس إليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا من عنده بالإضافة إلى الفاعل يرى حتى هذا غير مرغب لم؟ مع قطع النظر عن كونه حملا للكلمة يعني التزام بقيد لا دال عليه فإنه لا وجود لهذا المقيد من أين فمن يعمل مثقال ذرة بالقياس إلى الفاعل هذا قيد لوجود له في الآية عليكم السلام مع قطع النظر عن هذا فإنه أيضا غير مرغب لي إذ لكي يكون هذا مرغبا لي لابد أن أعرف أن هذا العمل الذي سوف أقدم عليه هو خير عمل يصدر مني حتى أحتمل أني أراه وأنا لا جزم عندي بأن هذا العمل هو خير عمل يصدر مني فتضعف الهمم والآية بصدد شهد الهمم احرصوا على العمل فإنه ما من عمل خيرا كان أو شرا إلا وأنتم سوف ترونه إذا حملنا هذا على إرادتي إنكم لن تروا إلا خير عمل منكم انسلخت الآية عن دلالتها على الترغيب, والتر... على الترغيب في هذا الجانب وكذلك الحال ومن يعمل مثبال, مثبال ذرة شرا يره. فإنه إذا كان معنى الشر هو أسوأ عمل فإني أجزم أن كل محرم أفعله لن يكون أسوأ عملا في جنب الله سبحانه لم لأني أجزم أن من كسر رباعية رسول الله صلى الله عليه وآله عمله أسوأ من عملي مهما كان عملي سيئا من قتل أمير المؤمنين عليه السلام أمله أسوى من عملي مهما كان عملي سيئا من عقر ناقة صالح يوجد عقران لناقتين من عقر ناقة صالح أمله أسوى من عملي مهما كان عملي سيئا من قتل الحسين عليه السلام أمله أسوى من عملي مهما كان عملي سيئا اذا فكل جرم اقدم عليه فلن اراه يوم القيامة على هذا التفسير لم؟ لاني لن ارى الا ما هو اسوأ عمل وعمل ليس اسوأ عمل فان قيل هنا تكلف ايضا فان قيل هنا إن المقصود ومن يعمل مثقال ذرة شرا بالقياس إليه يعني من أفعاله يرى قلنا مضافا إلى أنه لا دليل على هذا القيد من الآية فإنه أيضا ليس مرهبا وحاجزا عن الإقدام على الشرور لم؟ لأني إذا ضمنت أني لن أرى إلا أسوأ عمل لي فكل عمل أريد أن أقدم عليه من السيئات سأقول لعله ليس أسوأ عمل فلأقدم عليه لأني لا أدري أني سأراه أو لا والحال أن الآية ليست بهذا الصدد ألبت بل الآية ناظرة إلى أنك سترى كل ما تعمل حسنا كان العمل او سيئا فاذا لو حملنا معنى الخير على المعنى الذي فيه مقايسة بشيء اخر والتفضيل على شيء اخر لزم من ذلك ابطال دلالة هذه الاية هذا بالقياس الى هذه الاية وكذلك الحال بالقياس إلى قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة فإنه ما من شك أن الآية ليست ناظرة إلى إثبات ونبلوكم بما هو أحسن شيء وما هو أسوأ شيء فإن أحسن شيء هو إرسال محمد صلى الله عليه وآله وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَأَسْوَأُ شَيْءًا لَا نَعْدْ رِيَادَ يحتاج إِلَى حَدِيثًا ولكن على أي حال فإن من أسوأ شيء عقر ناقة صالح وضرب أمير المؤمنين عليه السلام في شهر الله وفي بيت الله فإذا كان الابتلاء بأحسن شيء وأسوأ شيء فقط لأن معنى الخير هو أحسن شيء ومعنى الشر هو أسوأ شيء فإذا ليست الصحة ابتلاء وليس المال ابتلاء وليس الولد ابتلاء والحال أن هذه من الابتلاء يقينا فإذا معنى الخير في هذه الآية والآية السابقة هو معنى يوصف به الشيء في نفسه ومع قطع النظر عما سواه النعمة في نفسها خير مع قطع النظر عما سواها العمل الصالح والعمل السيء في نفسيهما خير وشر مع قطع النظر عما سواهما وكذلك الحال في قوله تعالى بيدك الخير فإنه لو كان الخير هو الأفضل لدلت الآية على أن الله سبحانه لا شيء بيده سوى أفضل شيئا وأما سائر الأشياء فليست بيده سائر النعم ليست في يده والحال أن هذا معنى باطل والآية ناظرة إلى إثبات قهر الله سبحانه لكل شيء وأنه قاهر فوق عباده وأنه على كل شيء قدير فكيف تسلخ الآية عن هذا المعنى ليجعل معناها بيده أفضل شيء فقط هذه هي الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية ولعلنا نرجع إلى توسع في هذه الملاحظة ببيان ملاحظة في ختام الملاحظات الملاحظة الثانية أنه عرف الخير بتعريفات متعددة الأول المطلوب لنفسه التعريف الأول الذي ذكره رحمه الله المطلوب لنفسه التعريف الثاني المفضل على غيره الثالث المنتخب الرابع المختار الخامس ما يجب اختياره وهذا اضطراب في الكلام فإن هذه التعريفات ليست بمعنى واحد فإن المطلوب غير المفضل وهو غير المختار وهو غير ما يجب اختياره فالجمع بين هذه التعريفات اضطراب في مقام بيان تعريف الخير فالمطلوب لنفسه مثلا بينه وبين المفضل عموم وخصوص من وجه فقد يكون الشيء مطلوبا وليس مفضلا كقرص الجائع ودرهم الفقير فإنك لو سألت الجائع هل القرص خير قال. نعم ولو سألته هل القرص مطلوب لك لقال نعم ولو سألته هل القرص هو المفضل لديك لقال لا بل اللحم والرز والكعكم أفضل عندي فقد يكون الشيء مطلوبا وليس مفضلا وقد يكون مفضلا وليس مطلوبا أصناف الحلوى لمريض السكر فإنه يفضلها ولكنه لا يطلبها فلو سألته هل تفضل الحلوى لقال نعم ولو سألته هل تطلبها لقال لا لأنها مضرة بالنسبة له. فإذا قد يكون الشيء مطلوبا وليس مفضلا وقد يكون مفضلا وليس مطلوبا فبينهما عموم من وجه كما إن بين المفضل والمنتخب عموم من وجه يظهر من ال الذي ذكرناه في معنى المطلوب وبين المختار وما يجب اختياره أيضا النسبة ليست التساوي فإن الإنسان يجب عليه اختيار الإيمان ويجب عليه اختيار الأصلح له بلحاظ الدينه ودنياه بحكم العقل ومع ذلك فإنه لا يختار دائما ما هو واجب عليه وأي شيء وأي خير أعظم من الإيمان وأكثر الناس لا يختارونه قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال سبحانه ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثلا. فأبى أكثر الناس إلا كفورا فالإيمان يجب اختياره ولكنه ليس المنتخب وليس المختار ولا المطلوب ولا المفضل الملاحظة الثالثة أنه عرف الخير بما يجب اختياره مع قطع النظر عن التدافع بين التعريفات المتعددة التي ذكرها فلنفرض أنه عرف الخير فقط بما يجب اختياره ويرد على هذا التعريف أمور الإراد الأول أن لازمه خروج المستحبات عن الخير لأنه لا يجب اختيارها وهذا مخالف لقوله تعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله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 ولازم ما أفاده رحمه الله من أن الخير هو ما يجب فعله أن لا يكون التطوع خيرا لأن التطوع لا يجب فعله الإراد الثاني إن كل ما يجب اختياره شرعا أو عقلا فإنه خيرا هذا صحيح كل ما يجب اختياره فهو خير ولكن لا من جهة وجوب اختياره بل من حيث انه مشتمل على مصلحة العبد هو خير من حيث اجتماله على مصلحة العبد وبعبارة اخرى ان كونه خيرا موضوع لحكم العقل بوجوب الاتيان به ووجوب اختياره فخيريته في رتبة الموضوع خيريته سابقة على وجوب اختياره ولم تأتي خيريته من وجوب اختياره بل لأنه خير وجب اختياره الإيراد الثالث إن من الخير ما لا يمكن إيجابه لا يعقل أن يجب اختياره لخروجه عن قدرة العبد واختياره كالمطر فإنه خير ومع ذلك لا يجب علينا أن نختار المطر وكذلك سائر النعم التي ليست باختيار العبد فإنه لا يجب على العبد أن يختارها لأنها خارجة عن قدرته وإنما يجب على الإنسان ما هو الداخل تحت قدرته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء فقد سم الله سبحانه النعم التي يخص بها المؤمنين خيرا مع أنها حاصلة بغير اختيارهم وهي خارجة عن تحت قدرتهم ولا يجب عليهم أن يختاروها بل هي فضل من الله سبحانه بل يحرم التسبب إلى بعض الخير مثل تسبب الولد إلى إرث أبيه بقتله لأبيه فإن المال الذي يصل إلى الوارث خير وهو واصل إليه بغير اختياره ولو أنه اختار أن يصل إليه هذا المال بأن قتل مورثه سواء كان أبا أو غير أب بأن قتل مورثه فإنه يحرم عليه التسبب إلى هذا الخير بل يعاقب بعكس مقصوده فيحرم من الميراث من قتل مورثه حرم من ميراثه مؤاخذة له بعكس مقصوده فالقول إن الخير هو ما يجب اختياره لا يمكن المساعدة عليه بوجهه الملاحظة الرابعة ألا تعريفه للخير بمعنى المفضل للقياس إلى غيره وفيه أنه يلزم أن لا يوجد خير قبل أن يخلق الله الأشياء إذ لا يوجد شيء حتى يقاس الله سبحانه وتعالى بذلك الشيء فيقال الله خير من ذلك الشيء والحال أن الله خير قبل خلق الأشياء وبعدها وهذا أمر قد سلم به هو رحمه الله إلا أن يقول مراد أو يصح أن يوصف الله سبحانه بأنه خير بأن يراد إنه خير من العدم أو يراد إنه خير من الخلق الذي سوف يخلقه وهذا تكلف لا يخفى الملاحظة الخامسة إنه رحمه الله جعل مورد الخير التردد. ويرد عليه أن لازمه بطلام تحقق الخير بالنسبة إلى من لا يتردد كما إن الشر أيضا يختص بمن يتردد وأما من لا يتردد فلا شر عنده لأن الخير والشر موردهما واحد وهو التردد فالله سبحانه لا يتردد لأن التردد إنما يوجد عند الجاهل بحقائق الأشياء وعواقبها والله سبحانه لا تخفى عليه خافية فلا موضع للتردد في حقه سبحانه وأما ما ورد ما ترددت في شيء كما ترددت في قبض روح عبدي المؤمن فهذا مؤول وإلا فالتردد مستحيل في جنب الله سبحانه والأرض لا تتردد والنبات لا يتردد والدواب لا تتردد ومع ذلك فإنك تجد صحة إسناد الخير أو صحة القول بأن هذا خير عند الله والقول بأن والقول بأن هذا خير للنبات قال سبحانه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وفي آية أخرى وخير مرد ويصح أن يقال الشمس خير للنبات والماء خير للثمك والعشب خير للدواب مع أن هذه لا تتردد كما إن لازمه انحصار الخير فيما إذا وجدت مصلحة في موردين لأن هذا هو مورد التردد وأما إذا حصرت المصلحة في مورد واحد ولم تكن مزاحمة بأي مفسدة فإنه يلزم أن لا يوجد حتى الإنسان حتى عند الإنسان أن لا يتحقق مفهوم الخير لأنه لا مورد له المفروض أن مورد الخير هو التردد الأفضل بينما يتردد بينهما فإذا لم يكن هذان مما يتردد بينهما مثل اتباع النبي صلى الله عليه وآله واتباع إبليس فإنه حينئذ لا مجال للقول إن اتباع النبي خير مع أن هذا الإطلاق صحيح يقينا فإذا لازمه أيضا أن لا يتحقق الخير حتى بالنسبة للإنسان فيما إذا لم يوجد تردد في نفسه الملاحظة السادسة أنه جعل أصل الخير هو الانتخاب ويرد عليه أن الخير يتحقق مفهومه فيما لنت خاب فيه كالرزق فإنه بالنسبة إلى الإنسان الرزق رزقا رزق تطلبه ورزق يطلبك فأما الرزق الذي تطلبه فإنك تنتخبه وأما الرزق الذي يطلبك فشيء لا تحتسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فلو أن رجلا من أهل اليمن جاءه خبر أن رجلا يعيش في ماليزيا بينه وبينه رحم وأنه الوارث الوحيد له وقد جاءوا له بمال لا يقدرون على عده فهذا رزق غير محتسب ولم ينتخبه هذا ابن اليمن مع ذلك ومع أنه لم ينتخبه فإنه خير مما لا شك أنه خير فليس الخير بمعنى الانتخاب الملاحظة السابعة أنه جعل كلمة الخير دالة على القياس والمقارنة بين شيئين وقلنا في الملاحظة الأولى على جعله الخير بمعنى واحد إن لنا ملاحظة سوف نتمم فيها الملاحظة الأولى وهذه هي إنه رحمه الله قال إن كلمة الخير تدل على المقارنة بين شيئين ويرد عليه أن كلمة الخير تطلق على موارد لا مقارنة فيها بين شيئين وقد ذكرنا موارد هناك وهنا نضيف دليلا ويدل على ذلك أولا إن كلمة الخير التي يوصف بها الشيء في نفسه ومع قطع النظر عما سواه لا يدخل عليها كلمة خير التي يوصف بها الشيء في نفسه تدخل عليها أل فيقال رزقني الله الخير إذا أراد بذلك رزقه الله الصحة أو رزقه الله المال لأنه وصف الصحة والمال بالخير وصفاً للمال والصحة في أنفسهما أو في نفسيهما مع قطع النظر عن ما سواهما فأدخل كلمة أو أدخل حرف اللام أو أل على كلمة خير ولا يصح أن تدخل أل أو حرف اللام على الخلاف بين النحويين أن أصلها هل, هل هي أل أو اللام والألف زائدة ولا يصح أن تدخل أل على كلمة خير التي هي وصف للشيء مقيسا إلى غيره فلا يقال علي الخير الرجال وإنما يقال علي خير الرجال ولا يقال فاطمة الخير النساء وإنما يقال فاطمة خير النساء ولا يقال زيد الخير من عمر وإنما يقال زيد خير من عمر وهذا يدل على أن كلمة خير تأتي بمعنيين معنى يوصف به الشيء في نفسه مع قطع النظر عن ما سواه ومعنى يوصف به الشيء مقيتا إلى ما سواه هذا هو الدليل الاول الدليل الثاني ان كلمه خير التي يوصف بها الشيء في نفسه لا تدخل عليه لا يدخل عليها حرف من فانه لا يقال رزقني الله الخير من كذا الا ان يريد من التبعيضية فيقول رزقني الله الخير من المال اي بعض المال وتدخل ويدخل حرف من على كلمة خير التي يوصف بها الشيء مقيسا إلى غيره فيقال زيد خير من عمر كما إن كلمة خير التي يوصف بها الشيء مقيسا إلى غيره تضاف إلى المثنى والجمع والنكرة فيقال خير الماكرين ويقال خير الرجلين ويقال خير رجل بمعنى أفضل وأحسن فكلمة خير هنا وصف للشيء نقيسا إلى غيره وأما إذا استعمل لفظ خير الذي هو وصف للشيء في نفسه فلا يضاف إلى المثنى والجمع فلا يقال المال من الخير النعمتين مثلا لا يقال المال من الخير النعمتين لم لأن هذه الإضافة إضافة تمييز ولا يصح إضافة التمييز في مورد وصف الشيء في نفسه نعم يصح فيما إذا أريد إضافته إلى شيء لا على نحو التمييز بل من الوصف, ال... من الوصف الذي يراد به المدح مثل المال من الخير الجسيم هذه إضافة ولكن لا يراد بها التمييز بل يراد بها المدح وكذلك الحال بالنسبة إلى الإضافة إلى الجمع فإن كلمة خير التي يوصف بها الشيء بلحاظ نفسه مع قطع النظر عما سواه لا يضاف إلى الجمع فهذا دليل آخر على أن كلمة الخير تطلق على معنيين معنى يوصف به الشيء في نفسه ومعنى يوصف به الشيء مقيسا إلى غيره